نعم الرساله على ضعيف نعم ذكر في دور ان الدعوه الان قال ان الله تعالى ورد مثلا انهر بق نعم هذا ذا طلب الشيخ لو كانت دغوان وكانت ترثى فاضيه امغي تركه ولو كانت هادفه يعني تعلم فهذا يعني من اجل من اجل غرض المصلحه سبت ايه هذا يقول اذا كانت ترثره كاملغه ما فائده في فهذا يملك يترث ولم يزن بالتحريق وإن كانت هادفة وفيها مصلح بلا باس على كل حال في ظني أنكم سوف تختلفون وسوف يأتي كل واحد من رأسه بتفصيل ولهذا نعطي الكلام عليه إن شاء الله إلى القابلة وأنتم أيضا خمروها في رؤوسكم وانتم ونحن الان متفقون على أنه إن نسبها إلى شخص معين وهو كاذب على حق ما في إشكال ولكن إذا قالها على سبيل أن شيئا ما حدث وتعلمون الرسول الله تعالى أمثال كثيرة في في شيء لم يق لكن كلهم صوروا وكلهم يعرفون ثلاثة الإسرائيليين الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأشهر أو من النصارى وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع الأول ما قرره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق مثاله ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إننا نجد أن الله إننا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده تصديقا لقول الحبر ثم قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الإسرائيليات من القصص ويجب الحذر منها خصوصا إذا كانت تتضمن عيبا او لمزا لعهد الانبياء مثل قصه سليمان وقصة داود وما اشد ذلك كما سنذكر ان شاء الله القصص في القران نعم الاسرائيليات تنقسم الى ثلاث اقسام الاول ما اقره الإسلام وشهد بصدقه فهذا حق حق لانه عن بني اسرائيل ولا حق لان السماء اقرب وهو شريف صدقه <تصفيق> الثاني, الثاني. مثاله ما روه البخاري وغيره عن ابن رضي الله عنه قال جاء حبر من الاخبار إلى رسول الله حبر ويقال حبر وكلاهما صحيح والحبر هو العالم فقال يا محمد انا نجد ان الله يجعل السماوات على اسرائيل يقول يا محمد ما يقول يا رسول الله لأنه يهودي لا يقر برسالة محمد عليه الصلاة والسلام انا نجد ان الله يجعل السماوات على اصبع كل اصبع نعم يجوز فتح الهمزه وكسر الباء اصبع يجوز هذه إصبع ما حدقت فيه ابدا اللهم إلا كان في من ناحية العراق وإلا من ناحية الصرف ما حجرت لأنها مثلثة الهمزه والباء والصاد سات على كل حال ولهذا جمعت لغاتها في بيت نعم في شطر في شطر بيت في قول الشاعر أو في قول الناظر وهمزة ملة ثلث وثالثه، همزة ملة ثلث وثالثه، التسع في إصبع واختم بأسبوع، التسع لغات في إصبع واختم بأسبوع، عبد القادر استمع، وهمزة ملة ثلث وثالثه. التسع في اصبع واختم بأسبوع المرة الثالثة وهمزة المرة الثالث وثالثه التسع في إصبع واختم بأسبوع ايش؟ أظن جاء من هذا أظن جاء من جاء من أمر لا ابدا الناظر من أهل الأرض فيما نحفظه ممن لم نحفظه سابقا تفضل التسع أحسنت إذن اصبع فيها عشر لغات تسع باعتبار حركة الهمزة والباء والعاشرة اصبع نعم طيب الاصبع هنا اصبع من اصبع الرب عز وجل فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحر وليس تعجبا من قوله وانكارا له كما زعمه اهل التحريف الذين يقولون ان الله رسل واصابع والعياذ بالله ويقولون ان الرسول انما ضحك تعجبا وانكارا فيقال اانتم اعلم ام الصحابه وابن مسعود من فقهاء الصحابه ومن اجل لائم ومع ذلك قال انه ضحك تصديقا لقول الحب وهذه مساله عظيمه لو كان, لو كان هذا امرا منكرا ما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على مجرد ضحك الذي يحتمل أن يكون تصديقاً ويحتمل إن قيل به أن يكون إنكاراً لو كان منكراً لانكره صراحاً ثم قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام أيضاً قرأ مقرراً لهذا وما قدر الله حق قدره والأرض, والأرض جميعاً قبضته يوم قيامة والسماوات مطويات بأمه أي ما عظم الله حق تعظيمه مع أنه عز وجل في هذه العظمه العظيمه الارض جميعا كلها قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه كما قال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدانا اول خلق يعيده واد علينا ان كنا فاعلين <تصفيق> نعم ايش <تصفيق> لا وما قبضه <كنت>. نعم الثاني <تصفيق> ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل مثاله ما روه البخاري وعن جابر رضي الله عنه قال فأنت له تقول إذا جمعها من ورائها جاء الولد أحوال فنزلت نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم هذا <تصفيق> الذي سهد شرعنا في يجب علينا أن نكذبه مثل قول له إن الرجل إذا جامع زوجته من في قبلها من جبرها صار الواد أحول والحول هو ميل العين إلى أحد الجانبين فقال فأنزل الله هذه الايه نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم الناشئ والحرف موضع الزرع وهو بالنسبة للنساء إيش القبل فأتوا هذا الحرف أن شئتني. يعني من أي جهة شئتني وعلى أي حال كنتم لكن يكون الاتيان في الحرف فقط وهذا تكذيب لقول اليهود إن الإنسان إذا أكى امراته من دبرها في قبلها صار الولد أحوال نعم الثالث ما لم يقره الإسلام ولم ينكره يجب التوقف فيه إما رواه البخاري عن نبيه وغيره رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تسلوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم الآية ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخشى محذور لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية تحدث عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري نعم. هذا الثالث هو الميدان الفسيح لناقل الإسرائيلية ما لم يرد في شرعنا تصديقه ولا تكنيه فهذا يجب التوقف فيه لا نصدق ولا نكذب لاننا ان صدقناهم وهو باطل فقد صدقنا بباطل وان كذبناهم وهو حق فقد كذبنا بحق فالواجب التوقف وجليل ذلك حديث ابي هريره قال كان الكتاب يقوم التوراه بالعبرانيه ويفسرونها بالعربيه لان الإسلام العبرانيه هذه لغه اللهون قال شيخ الإسلام وهي قريبة من اللغة العربية واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليوم فتعلمها في أيام قليلة نحو ستة عشر يوم فدل ذلك على أنها سهلة فقال, فقال رسولنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ولكن قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإذا كنا لا نصدق ولا نكذب يعني هذا أننا نتوقف ولكن التحدث بهذا النوع يعني الذي لم يرد شرعنا بإنكاره ولا يتفاتر جائز بشرط إذا لم يخش محذور لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني الصغير ولا حرج ومن كذب عليه متعمدا فليتبأوا وما من النار رواه البخاري. المحذور الذي يخش من، المحذور الذي يخش منه أن يتجه الناس إلى هذه القصص ويدعوا ما جاء في القرآن المسلمين فإذا كنا إذا أتينا بهذه الإسرائيليات التي ليس بشرعنا تصليقها ولا تكريبها انهمك الناس بها واقبلوا إليها وتركوا ما في القرآن والسنة من المواعظ، ففي هذه الحال ماذا نعمل؟ يجب أن لا ننقلها للناس وأن لا نتحدث بها لأن كل شيء يفضي إلى الاعراض عن الكتاب والسنة فإنه محرم. نعم وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين فتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه نعم. وأ... أكثر ما, يو... ما يروى عن الصادقين ليس فيه دا... ليس به مثل يقولون في, ك... في كلب أصحاب الكهف ما لونه مش علينا منه يقولون في طعام الذي اماته الله تعالى وش هذا الطعام؟ حنطة، اه... عنب، تمر، وماش بالذات. ما لنا؟ لأن هذا ما فيه فائدة كبيرة، لذلك أكثر ما, ي... ما يروى عنه هو هذا الذي لا فائدة فيه. نعم. وأما سؤال اهل الكتاب عن شيء من أمور الدين، فإنه حرام لما رواه الإمام أحمد عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله كم من البحث هذا اذا اخبارنا اسرائيل تنقسم لا كم لا ما شهد شرعنا صدقه وما شهد شرعنا بكذبه وما لم يشهد شرعنا بكذبه ولا صدقه الاول عشر الاول مقبول لان شرعنا شهد به والثاني منكر مردود لان شرعنا كذبه والثالث يجب ان نتوقف فيه ولكن هل نتحدث به نعم بشرع الا يكون في ذلك محظور شرعي وأما, واما سؤال اهل الكتاب عن شيء من امور الدين فانه حرام لما رواه الامام احمد الغالب لا يعرف أنه لزفير لازل... تعين لهم الكلب أصحاب الكهف وذكرنا مثل آخر الذي أماته الله من أطعام ما نوع طعام أيضا من ذلك الشجرة التي نهى الله تعالى آدم وحواء أن يأكل منها ما هي أي شجرة هذه ما... لا فأيدي